وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إ ل ى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين أ م اتخذ منا يخلق بناتي و أ ص ف ا ك م بالبنين و إ ذ ا بشر أ ح د ه م بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أ و م ن ينشا في ا ل ح ل ي ة وهو في الخصام غير مبين و ج ع ل ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم عباد الرحمن إ ن ا ث ا أ ش ه د و ا خلقهم ستكتب شهادتهم و ي س أ ل و ن وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إ ن هم إ ل ا ي خ ر س و ن أ م اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إ ن ا وجدنا آ ب ا ء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 على آثارهم قال م قالوا ت د و ن ق أ ل جئتكم ب أ ه د م انا وجدتم آباءكم بما أ ر س ل ت م به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين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 ت ى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا بعضهم, بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و ر ح م ة ربك خير مما يجمعون ولولا أ ن يكون الناس هم امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من, فضة سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والآخرة ل ل ربك عند م ت ق ي ن و م ن ي ع ش ذكر ا ل ر ح م ن نقيض ي له ش ط ا ن فهو ل ه ق ر ي ن وإنهم ل ي ص د و ن ه م عن ا ل س ب ي ي ل و ح س ب و ن أ ن ه م م ه ت د و ن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 واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم ب آ ي ا ت ن ا اذا هم و م ا نريهم من آية إ ل ا أختها هي أكبر من و أ خ ذ ن ا ه لعلهم م بالعذاب يا ر ج ع و و ن ق ل و ايها ا أ ي الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إ ن ن ا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إ ذ ا هم ينكثون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 بعض ان ل ل ذ ي ت ت خ ف و فيه ف الله ت ق و ا ا وأطيعون إن ا ل ل هو ه ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أ ل ي م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 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا ه فيهم م ب ل س و و م ظلمناهم الظالمين ولكن هم كانوا ن ا و يا مالك ليقض ي علينا ربك قال إ ن ك م ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق كارهون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 ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون وقيله يا رب إ ن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون